قال هؤلاء بناتي إن كنتن فعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها س أَضْنَعَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجْلٍ إِمَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسْبِيلِ المُقِيمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَامٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا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 ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدد عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إنّي أنّ نذير المبين كما أنزلنا على المقتسبين.